يا أيها الذين آمنوا إِنَّمَا نُصَمُّ وَالْمَيْصِرُ وَالْأَنْصَارُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجِتَنِبُوهُ فَجِتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُطِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَ. القمر والميسر في القمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متهونون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحذروا فإن توليت تعلم ما على رسولنا البلاغ. يس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمن ثم متقوا وآمن ثم متقوا وأحسن والله يحب المحسنين يا أن لكم الله بشيء من الصيد تناله تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافون بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا وقت له منكم متعلدا فجزاء مثل ما قتل منا معه تحكم به ذواعة منكم هديا بانغ الكعبة هديا بانغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدن ذلك صياما ليذوق وبال أمره فالله عما سلف ومن عاد فينتقل الله منه والله عزيز ذو انتقام